كتب عليه أنه مات ولاه فإن له يضله فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإن خلقناكم من تراب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 وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَا وَجْهُهُ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ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 Inna Allah yafsal bainahum yamal Qiyamah. Inna Allah ala kuli shayin shahid. Alam tera inna Allah yasjudulahum fi al sabaat wa ma fi al ar. Wa al shams wal qamar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 حُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ أَوْ تهوي بِهِ الْضِّحُ فِي مَكَانِ سَحِيقَ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 ما محلها إلى البيت العتيق؟ ولكل أمة جعلنا مسكًا ليذكر اسم الله، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، فله أسلموا. وَبَشِّرِ الْمُخْمَتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالْمُؤْتِي الصَّدَقَاتِ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن يلال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يلاله التقوى منكم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 افَلَم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان انها لا تعمل ابصار ولكن ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 124. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 125. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم, لهم مغفرة ورزق كريم 126. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 المولف يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة نعيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أومات ثم قتلوا أومات لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم دخل يرضونه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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 126. ومن الناس إن الله سميع بصير 127. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 wa ni'mal maula wa ni'man naseer